السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من الثاني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد إن شاء الله تعالى سنكمل من حيث توقفنا فبعد أن أعلن الله عز وجل للملائكة بأنه سيجعل خليفة في الأرض كان رد الملائكة هل ستجعل حقا فيها من يفسد ويسفك الدماء وعرضوا أنفسهم كبديل لهذا الخليفة وهذا نوع من الأسئلة والأمور التي لم نجب عليها حتى الآن ولم نوضحها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عندما نقول كلمة نحن في بداية الجملة تكون الجملة اسمية بدلا من فعلية ففي اللغة العربية يمكن أن نقول نفس الجملة بدون أن نبدأ بنحن فتصبح نسبح بحمدك ونقدس لك ولكن عند تقديم الفاعل نحن فهذا يفيد التأكيد وإظهار الفاعل فهي تشير إلى أنه نحن الملائكة في الحقيقة من يسبح بحمدك ويقدس لك وليس أي أحد آخر كأنهم يقولون يا الله نحن الملائكة موجودون نفعل ما تأمر به ونسبحك ونحمد المسؤوليات التي توطينا إياها ولذا فنحن لا نفهم المنطق من وجود شيء آخر أو خلق آخر وإذا لم تقرأ هذه الآية بعناية فهناك طريقة خاطئة محتملة لفهمها وكأن الملائكة تعترض وتقول لله سبحانه لماذا تخلق البشر ونحن أفضل بكثير لأننا نحن من يقوم بالأمر حقا وهو التزبيح ولكنهم في الحقيقة يقولون هذا بدافع الحيرة والتعجب وذلك لالتباس الأمر عليهم والالتباس في أنهم يعتقدون أن الهدف الوحيد من كل الخلائق هو التزبيح فقط كما قال الله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فكل شيء يسبح لله سبحانه والملائكة يفعلون ذلك باستمرار إذا من وجهة نظر الملائكة لماذا سيخلق الله أحدا على الأرض يكون لديه الخيار أن يسبح أو لا وهذا يفهم ضمنا من كلمة خليفة أي أنه يترك لاختياره فيعبد الله باختياره كما أخبر الله سبحانه لاحقا في القرآن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي أنه أعطى الخيار لهم فالملائكة التبس عليهم ذلك فاعلنوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك وقد تبدو كلمتي التزبيح والتقديس وكأنها تكرارا لنفس الكلمة لهذا نريد أن نتعمق قليلا في تلك الكلمات لأنها جزء من مصطلح مهم جدا في القرآن فتزبيح الله مصطلح شائع جدا في القرآن ومفهوم قوي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأه بمعنى آخر في معرفة علاقتنا الأساسية مع الله وتقديرنا لله هاتين هما الكلمتين المطلوبتين وإحداهما هي بداية القرآن الحمد لله رب العالمين والعديد من الصور تبدأ بتسبيح الله أيضا سبحان الذي أسراب بعبده سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهناك صور أيضا تبدأ بالحمد مثل سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فهذه كلمات جدا قوية في القرآن واليوم فرصة لنا لنواقش واحدة منهما وهي التزبيح التزبيح مشتق من السبح والتي تعني أن تطفو أو تزبح والسبح تعني أيضا المر السريع في الماء وفي الهواء فالطيور تقوم بنوع من الطفو في الهواء وهذا أيضا يطلق عليه سباحة فأي شيء يطفو أو يبقى بمكانه فهو داخل في فعل السباحة والتسبيح تنزيه لله تعالى وأصله المر السريع في العبادة فصرها البعض بأن السباحة تعني أن تتحرك بسرعة بمعنى عندما يتحرك الشخص بسرعة لعبادة الله فهنا يبدأ التسبيح لكن المعنى الآخر أنه عندما يطفو شيء ما فهو يستحيل أن يغرق ولكن حافظ على مكانته والفكرة هي أننا نتعلم صفات عن الله عز وجل نعلم أنه واحد وليس له أبناء وأنه الأول والآخر ونعلم أنه الكامل في كل شيء وفي كل مرة نتعلم عن الله شيئا فنحن نعلن كمال الله ومكانته لا يمكننا أن نقول شيئا يقلل من تلك المكانة كل شيء تقوله عن الله سبحانه أو تفعله يجب أن يعكس تزبيح له وفكرة كماله وأن تجعل أسماءه وصفاته تطفو عاليا حيث من المفترض أن تكون لنضع ذلك بشكل عملي في حياتنا اليومية لدينا علاقات تربطنا بآبائنا وهناك مستوى معين من الاحترام والتقدير يجب أن نحافظ عليه عند التعامل معهما ولكن أحيانا قد نتعرض لاختبار ذلك عندما يطلب منا أمورا معينة أو عندما يصرون أن نفعل أشياء معينة بطريقة معينة فما يحدث أحيانا هو أننا قد نفقد أعصابنا ونقلل من احترامنا أثناء الحديث وبالتالي يكون علينا أن نراجع أنفسنا ونعتذر ونعيد ذلك الاحترام والتقدير لمكانته لهذا تجد في القرآن عندما يقول الناس ألفاظا كفري عن الله كأن يجعل له شركاء أو يقول عنه أمورا غير لائقة يكون الرد عليهم سبحانه وتعالى هو الكامل المنزه الذي لا يمكننا أن نقول عنه هذا الكلام لنعلن كمال الله سبحانه وأن لا تسمح لأي تقليل منهم وهذا في الواقع الفكر من قول سبحان الله الله سبحانه أضاف لكلمة يسبح كلمة بحمد الله فلا نقول نسبح الله بل نقول نسبح بحمد الله ولدينا جزئان في هذا الأمر الجزء الأول علينا أن نفهم ما هو الحمد الحمد هو أن, نكون مم أن تكون ممتنا ومقدرا لله على سبيل المثال إذا خلق الله شيئا جميلا وعجبت به فهذا جزء من الحمد وهو التقدير أما الجزء الآخر من الحمد فهو الشكر وهو الإقرار بالنعمة التي حصلت لك فإذا كنت تحب الجبال وتراها جميلة ولكنها لا تقدم لك أي خدمة فأنت لا تشكر الله على الجبال ولكنك تقدر قيمة خلق الله للجبال وهذا جزء فقط من الحمد لأن الحمد هو الجمع بين التقدير والشكر معا والآن ربط فكرة الحمد بالتسبيح الملائكة تقول نسبح بحمدك أي أن الطريقة التي يصرحون فيها بكمال الله هي أنه أنهم دائما يجدوا أشياء يقدرونها ويحمدون الله عليها فهم دائما ممتنون لله وشاكرون له أما الإنسان من وجهة نظر الملائكة فهو لن يستطيع أن يصرح بكمال الله بدون ذلك التقدير والامتنان. هذا ما نتعلمه وهذا مفهوم مهم كمال الله ليس بناء فلسفيا في الإسلام في الفلسفة يمكنك منقشة ما إذا كان الإله كامل الصفات أم لا دائم وأبدي أم لا هذه المحاضرات النظرية والفلسفية لكن في القرآن في الحقيقة هو مرتبط بمشاعر البشر كمان الله يمكن تقديره فقط عندما تكون مقدرا ممتدحا وعندما تكون ممتنا والتقدير والامتنان كلاهما من الأمور القلبية إذا رأيت شيئا جميلا ترى جماله وتقدره بقلبك وإذا قدمت لك خدمة تشعر بالامتنان في قلبك فبدلا من أن تكون تلك أفكار فلسفية، هي في الحقيقة أفكارا روحانية. تسبيح الله هو أمر يتعلق بالقلب، وهو حقيقة مهمة جدا لنقربها. وقالت الملائكة على أنفسهم بأن لديهم قلوبا مليئة بالتقدير والامتنان لكمال الله. أما وأنك يا الله ستخلق خلقا لن يكون متواجدا عند حضرتك، ولن يكون قادرا على رؤيتك، بل سيطرب للعيش، على الأرض وسيكون عليه أن يؤمن بك وبالغيب وما يكون بعيداً عن العين يكون بعيداً عن الظهر إذن فلن يقر بتقديرك ولن يكون ممتناً لما تفعله من أجله فأنت بالنسبة له غير مرئي فسيعيش حياته وسيتضمر أحياناً وينساك وهذا ما نفهمه من قول الملائكة نحن نسبح بحمدك الشيء الثاني الذي نريد أن نصلط عليه الضوء وهو شيء مذهل حقاً الطريقة التي تحدث بها موسى مع الله سبحانه وتعالى عندما سأله أن يجعل أخاه هارون يساعده في مهمته لدعوة فرعون هو ليس متعلق بهذه الآيات ولكن دجير التصبيح هناك أيضا فقد سأل موسى ربه سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون يساعده في مهمته حيث قال أجدد به أزري وأشركه في أمري لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة وحدي وأواجه فرعون وحدي فأنا أحتاج أخي معي لأنه سيدعمني فجعله شريكا لي في مهمتي ولماذا عليك أن تجعله شريكا لي في مهمتي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ما علاقة دعوة فرعون بالتسبيح ولماذا يحتاج موسى أخاه هارون ليسبح معه فهو يستطيع التسبيح وحده فلماذا يجمع أخاه معه في هذه المهمة ثم يقول كي نسبحك كثيرا هنا تعرف الأشياء بأضضادها ما هو عكس الكمال؟ النقص وعكس العيب أو الخلل هو الصحيح أنا وأخي سنقوم بأفضل ما لدينا لخدمة دينك وأحيانا سأحتاج أن يصححني أحد لأقوم بالشيء بشكل أفضل وأحيانا سيحتاج هو إلى من يصححه لأنه لا أنا ولا أخي كاملين وبلا عيوب وعندما نصحح لبعضنا سيكون ذلك تذكيرا لنا بأن الوحيد الذي يصح لا يصحح له أحد وهو الكامل الوحيد هو الله عز وجل سبحان الله. على سبيل المثال، عندما يصحح لي أو لك أحد ما أو ينصحني أو ينصحك وعندما يكتشف شخص ما عيباً في نفسه ويقر بذلك النقص أو العيب، ثم يقول سبحان الله، فهو في الواقع يقول بالطبع أنا لدي عيوب لأن الوحيد الكامل هو الله سبحانه. وعندما يرفض أحدهم أن يقر بعيوب بعيوبه ونقصه ويغضب عندما يشير أحد إلى عيب فيه. فهو في الواقع ينكر في قلبه تسبيح الله ينكر فكرة أن الكمال لله فقط وتتضمن كلمة نسبح بحمدك التي قالتها الملائكة بأننا نقلق بشأن هذا المخلوق أنه عندما يتم التصحيح له لن يعترف بأخطائه سيفسد وسيفشل في الاعتراف بكمالك وذلك ابتغاء العظمة لنفسه وذاته سيكون مليئا بالفخر وتعظيم الذات ثم أضافت الملائكة ونقدس لك وهذه الكلمة تبدو كمرادف للتسبيح وقد قال بعض المفسرون بأن التزبيح والتقديس معنى واحد لكن بالطبع هناك مبدأ في القرآن وهو إذا اجتمع تفرقا وهو مبدأ بلاغي عندما تجتمع كلمتان في موضع واحد فهما بالضرورة تعني شيئين مختلفين لا يضع الله سبحانه كلمتان بجانب بعضهما بدون مغزى بل يشير إلى المعنى الفريد لكل كلمة أحد معاني التقديس مشتق من القدس وهي الطهارة قدس تعني أن تصرح بأن الشيء نقي وطاهر ومن هذه الكلمة نقتبس قول الأرض المقدسة وروح القدس وهو أحد أسماء جبريل عليه السلام وأحد أسماء الله سبحانه هو القدوس وكلها تأتي من نفس الأصل يمكن لخلق الله أن يكون مقدس ولكن لا يمكن أن يكون مسبح فيمكن أن نقول الأرض المقدسة بيت المقدس أما التسبيح فهو لله فقط لا يوجد شيء يسمى الأرض المسبحة على سبيل المثال يمكنك أن تقول قدست رجلا بمعنى أنه نقي أو طاهر ولكن لا يمكنك أن تسبح رجلا أو شخصا ما وعندما ذكرت الملائكة نقدس لك بعد نسبح بحمدك فهناك جمال في الترتيب لأنهم بدأوا بالتسبيح الذي لا يكون إلا لله سبحانه وحده ثم ذكروا التقديس الذي يكون لله سبحانه وقد يكون لخلق الله أيضا هناك شيئا آخر جميلا فبدلا من أن يقولوا نقدسك وهو المتوقع في اللغة العربية قالوا بدلا عنها نقدس لك وضعوا اللام وهذا إضافي ويقولون في العربية إذا تكثر اللفظ تكسر المعنى فما هو المعنى المضاف هم يقولون نقدس لك أي نقدسك عن كل النقائص أكثر من أي أحد آخر لا نقدس أحدا أو خلقا أكثر منك أبدا فهذا بالتحديد يقال عند التقديس بمعنى أنك تفعل دائما ما هو أطهر وأنقى والآن ما فهمناه حتى الآن في هذه الآية هو أن الملائكة تقول يا الله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولكن قولنا هذا وسؤالنا يعني أننا نقصد أنك تفعل شيئا غير حكيم أنت الكامل سبحانك نحن الذين لم نفهم نحن لا نقول هذا السؤال كانتقاص أو انتقاد نحن لا زلنا نسبح بحمدك ونقدس لك نحن لا نحاول أن نتجاوز حدنا لكن نحاول أن نفهم وهذا درس عظيم يجب أن نتعلمه وهو أنه عندما لا تفهم شيئا في كتاب الله أو من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تفهمه فتقول لا يبدو هذا الأمر منطقيا لي أريد أن أفهم فأنت فورا تقر أنه بالرغم من أنك لا تفهم فهذا يعود لنقص في فهمك وعقلك وليس في أوامر الله وحكمته فلا تنتقص أي شيء من كمال الله وقد يدخل الشيطان أحيانا من هذه النقطة في حالة عدم فهم شيء ما والسؤال عنه في الحقيقة إذا كنت طالبا حقيقيا للقرآن فمعظم دراستك ستكون عبارة عن أسئلة تبحث عن إجابات وفي كل آية ست... ستجد تساؤلات معينة وينشأ لديك الفضول وأنت تحفر وتتعمق لدرجة الإجابات لتلك الأسئلة إنه أمر طبيعي لكن الذي يجب أن تحافظ عليه هو سلوكك السليم وطريقتك والبقاء على مبدأ ونحن نسبح بحمدك سأعطيكم مثالا حديثا أحيانا يتم السؤال من بعض الناس عن أمر في القرآن لا يعرفونه وبالتالي يسألون وهذا أمر طبيعي ولكن أحيانا تشعر من نظرة السؤال وطريقة طرحه أنها تحمل نقدا وانتقاصا. فمثلا كان هناك سؤال عن سورة الكهف إذا كنتم تعرفون قصة موسى والخضر عليه السلام وأنه مر بجانب الطفل وقتله جاءني السؤال بهذا الأسلوب أي إله هذا الذي يسمح بقتل الطفل يقتل بأمر من الله؟ أي نوع من السوء هذا؟ أليست تلك جريمة؟ أليس هذا ظلما إلى آخره هناك طريقة لتسأل السؤال ولكن إذا كنت ستسأل بهذا الشكل وهذا الأسلوب فهذا بعيد جدا عن تسبيح الله سبحانه لا مشكلة في أن تقول لا أفهم لماذا قتل الطفل أود أن أفهم كيف يمكننا أن نعتبر هذا الأمر أو هذا العمل من رحمة الله هذا السؤال بهذا الأسلوب لا مشكلة فيه لكن نبرة السؤال الأولى والكلمات المستخدمة تجد فيها مشكلة في التزبيح وعندما يختفي التزبيح تكون هذه النبرة كنبرة إبليس وهي نبرة الاتهام أنت من جعلني أزل لماذا علي أن أسجد؟ هذه طريقة نبرة إبليس فلا تسقط في هذا الفخ نعود للآية مرة أخرى أجابهم الله عز وجل أول إجابة إني أعلم ما لا تعلمون أعلم قد تعتبر هنا بصيغة اسم التفضيل وإذا كانت كذلك تكون الما مضاف إلي مما يعني أنني أفضل من يعلم ما لا تعلمون ليس فقط أعلم ما تعلمون هذا معنى المعنى الآخر هو أن أعلم فعل مضارع والذي يعني أنني في الحقيقة من يعلم الذي لا تعلمونه وهنا يظهر جمال في أن الله لم يقل الذي لا تعلمونه بل قال ما لا تعلمون إذا كانت الآية الذي لا تعلمون فهذا معناه أن الله يشير إلى أمر واحد معين لا تعرفه الملائكة لكن الله سبحانه قال ما لا تعلمون وما اسم الموصول مبهم يشير إلى أن هناك أمور كثيرة من كل الأنواع لا تعلمها الملائكة فكأن الله سبحانه يقول يا ملائكة أنتم تنظرون لهذا الأمر من زاوية واحدة ولكن هناك العديد والكثير من الزوايا لا تستطيعون استيعابها وهي التي أعلمها أنا ولا تعلمونها أنتم الآن بقية الآيات ستكون مختلفة هناك نصوص يهودية تقول بأن الله أحرق الملائكة أحياء بسبب ما قالوه ودمره لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري الملائكة بعض الأشياء التي لا يعلمونها ولا يدركونها أراد أن يريهم أمورا معينة تجعل الإنسان قادر على حمل هذه المسؤولية التي أعطيت له فنبدأ بقوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها الأسماء تأتي من الكلمة العربية واسم التي تعني العلامة وتعني أيضا الوصف فهي لا تعني الإسم فقط وعندما قال الله عز وجل أنه علم آدم الأسماء فهذا يعني أنه علمه الأسماء ووصفها وسماتها هذه نار تحرق هذه صخرة طبيعتها صلبة هذا خشب يمكن أن تفعل به كذا وكذا إلى آخر الأمر وبالتالي فالله عز وجل لم يعلمه فقط أسماء الأشياء بل علمه وصفها وسماتها أيضا وهذا يختلف عما ورد في النسخة التوراطية أو الإنجلية والتي فيها أن الله عرض لآدم الأرض وبدأ بالإشارة إلى حيوانات مختلفة فبدأ آدم عليه السلام بتسميتها بنفسه كأنما هو من اختار أسماء الأشياء بنفسه لكن الله سبحانه هو من علم آدم الأسماء وصفاتها هذه اللحظة مهمة جدا في القرآن الآن لأن الله سبحانه علمنا أن التعليم يبدأ بتسمية ووصف الأشياء والذي لا يزال بالمناسبة حتى يومنا هذا هو الطريق المتبوع للتعلم. بعضكم يدرس الهندسة والبعض الآخر يدرس الأحياء والصيدلة والبعض يدرس التمويل والمحاسبة والفيزياء. هناك أقسام مختلفة من العلوم، وقد تطورت البشرية كثيرا حيث أصبح في الفيزياء ليس علما واحدا بل هناك المئات من التخصصات المختلفة التابعة له. والكيمياء لم تعد علما واحدا بل هناك المئات من التخصصات الكيميائية التابعة لعلم الكيمياء الأساسي. إذن هناك تخصصات رئيسية وتخصصات فرعية منها. ومنها تخصصات أخرى من الصيدلة إلى التاريخ إلى علم الاجتماع وعلم النفس هناك كل تلك التخصصات الهائلة وعندما يجلس فيزيائيين مثلا معا في تجمع ما يتحدثان بلغتهم فالجميع لا يفهم ماذا يتحدثان وعندما يكون هناك شخصين متخصين في التصوير الفوتوغرافي مثلا ويبدأ بمناقشة تقنية الكاميرات والإعدادات الخاصة بالكاميرا قد لا يفهم آخرون المصطلحات نفس الأمر يحدث في لغة البرمجة السيارات، لغة العاب الفيديو حتى عندما يتحدث طلاب علوم الدين والفقه قد لا يفهم الآخرون المصطلحات الفقهية ولكن في نهاية الأمر كل تلك العلوم بكل أنواعها تتلخص جميعها في المصطلح والوصف أو التعريف وعندما كنت تدرس أنت في الجامعة كان هناك دائما معجم أو قاموس للمصطلحات التي تدرسها وكنت ترجع للمعجم عند كل مصطلح لا تفهمه في نهاية الأمر كل العلوم تتلخص في التعريفات الأساسية الآن أريدكم أن تفكروا في الأمر بهذه الطريقة آدم عليه السلام أعطي البذرة والتي تعتبر التعريف الأساسي لكل الأشياء ثم جاء الجيل الثاني من البشر فأخذ تعريفاته وبنوا عليها تعريفات أخرى فرعية ثم جاء الجيل الذي يليه وقام ببناء تعريفات أكثر وأكثر الآن تلك البذرة تكبر لتصبح شجرة وتعطي ثمارا وتعطي كل أنواع تلك الثمار كل أنواع تلك العلوم كل معارف البشر التي تتلخص في المصطلحات جميع جذورها تعود إلى ما أعطي لآدم عليه السلام في البداية تعلمون ما يعنيه هذا؟ يعني شيئا عميق ورائع جدا من علم آدم عليه السلام هذه الأشياء؟ الله عز وجل علمه أن يسمي الأشياء في هذا العالم ويوثقها ويقوم بعمل مراجع ومصادر وكنتيرة لهذا كان قادرا على تمرير تلك المعرفة لأبنائه الذين ورسوها هم لأبنائهم وهكذا مما يعني أن كل أنواع العلوم والصيدرة وعلوم الاجتماع والنفس وكل المعرفة في المجالات التي دخل فيها البشر اليوم هي في الحقيقة امتداد للوحي الله عز وجل أوحى بالمصدر الأساسي والتي بني عليها كل أنواع العلوم الأخرى لأسهل عليكم هذا سأعطيكم مثال آخر كأن الله عز وجل أعطى آدم عليه السلام مكعبات بناء فإذا كنت ستبني باء ضخما مهما كان كبيرا فلا يزال أصله من مكعبات ركبتها في البداية تلك المكعبات هي التي أعطيت لآدم عليه السلام وعندما يقول أحد ما أريد أن أدرس علوم الدين ولا أريد أن أدرس علوم الدنيا كأن يأتيني طالب مثلا ويقول أنا أحب علم النفس لكني لا أريد أن أدرس علما دنيويا بل أريد أن أدرس علما دينيا بدلا من ذلك فأقول له أنت أساسا تدرس الدين بدراستك لعلم النفس نعم يجب أن تدرس القرآن والسن ولكن عندما تدرس المحاسبة وعلم النفس وعلم الاجتماع والهندسة والتاريخ والصيدلة عندما تدرس كل تلك الأشياء فأنت تدرس امتداد للهدية التي أعطيت لآدم عليه السلام هذا وحي أيضا فالله سبحانه قال علم القرآن وقال أيضا علم الأسماء أسماء الأشياء ووصفها هذا علم مقدس المعرفة البشرية كلها مقدسة ولهذا تحدث الله عنها في أول الوحي حيث قال سبحانه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هل القلم يستخدم فقط للقرآن والسنة؟ انظري إلى تاريخ البشرية أين استخدم القلم؟ في كل جزء من معرفة البشر تم استخدام القلم والله سبحانه هو من ألهم البشر باستخدامه فهذه حقيقة عميقة في القرآن الله عز وجل يلهم البشرية إلى الدراسة والاستكشاف هناك ديانات أخرى يعتقدون أنك إذا أردت أن تدرس الدين فعليك أن تترك العالم عليك أن تفكر بالآخرة وتترك هذا العالم وتهجره عليك أن تذهب إلى دير ما وتذكر الله وتتعبط فقط ولا تستكشف هذا العالم ولا تبحث أو تكون عالما لكن القرآن رسم لنا صورة مختلفة تماما رسم لنا القرآن أن البشر أرسلوا إلى الأرض ليستكشفوا ليتعلموا وأن يأخذوا مكعبات البناء الأساسية التي أعطيت لآدم عليه السلام ويستمروا بالتوسع والبناء عليها سبحان الله هنا تأخذ قصة منحنى مثيرا جدا للإهتمام فمكعبات البناء التي أعطاها الله لآدم عليه السلام ثم عرضهم على الملائكة الآن على ماذا يعود الضمير هم في الآية الضمير هم يشمل كل الأشياء التي استطاع آدم تسميتها عرضهم الله على الملائكة وهنا نجد مشكلة في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية حيث تضيع الكثير من الأشياء اللغوية فهناك أمور أفضل على إطلاق في العربية الله لم يقل في الآية ثم أردها على الملائكة إذا كانت جمع تكسير نقول ثم عرضها على الملائكة لكنه قال عرضهم. تستخدم هم للعاقل وتستخدم أيضا إذا اجتمع العاقل وغير العاقل ما الذي أشير إليه؟ آدم عليه السلام لم يعلمه الله فقط أسماء الأشياء الغير عاقلة كالشجرة والحجر والنهر والطير والفيل والحيوانات آدم عليه السلام كما سنتعلم في الحديث إذا جمعنا الآية مع الحديث سنجد أنه في الواقع تعرف على كل إنسان على وجه الأرض تعرف على كل ذريته وتعلم أسماءنا جميعا وأوصافنا جميعا تعرف الأب على جميع أبنائه وذريته وهذا مذهل هناك عدة روايات للحديث ولكن سأقرأ واحدة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ونسمة تعني في العربية النسيم اللطيف وإذا نظرت إلى أصول كلمة روح في العربية فهي تأتي من كلمة ريح والتي تعني أيضا النسيم اللطيف وإذا نظرت إلى كلمة نفس فهي تأتي من كلمة نفس والنفس هو الذي يتنفسه الإنسان فالفكرة هي أن الروح بطريقة ما موصفة في القرآن كشيء من النسيم إذن كل أرواح البشر سحبت من آدم عليه السلام وخلقت كلها في نفس الوقت جميع الأرواح التي ستخلق إلى يوم البعث فأنا وأبنائي وأبناءهم وأبناء أبناءهم جميعهم خلقوا مرة واحدة في نفس الوقت أمام آدم عليه السلام ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا أي بريقا ولمعانا وهو الفطرة التي أعطانا الله إياها يمكنك رؤيتها على وجوههم ولهذا قال بعض من فسر هذا الحديث بأن الله سبحانه قال عن بعض الناس يوم القيامة عندما تعود إليه قال عنهم وجوه يومئذ ناظرة بمعنى أنها مضاءة لا يزال لديهم ذلك النور الذي خلقهم الله به الآن هذا هو المشهد آدم عليه السلام ينظر إلى جميع البشر وجميعهم لديه ضوء يشيع على وجوههم ثم عرضهم على آدم عليه السلام استخدمت في الحديث نفس الكلمة التي في الآية عرضهم فقال آدم أي رب من هؤلاء لا يعلم من هؤلاء وبالمناسبة إذا كان قد قال من أولئك فهذا يعني أنهم بعيدون عنه لكنه قال من هؤلاء بمعنى أنهم أمامه قريبون منهم فقال له الله عز وجل هؤلاء ذريتك ذرية تأتي من كلمة ذرة وقال البعض أن كلمة ذرية استخدمت هنا لأن منظر البشر جميعهم كان يشبه ضرات الرمر في الصحراء من كثرتهم فرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين عينيه يا الله إني أتساءل من سيختار أبونا آدم عليه السلام الجميع كان لديه ضوء بين عينيه في الجبهة لكن هناك ضوء واحد جذب آدم عليه السلام ولفت نظره وقام باختيار ذلك الشخص ثم قال لله سبحانه أي رب من هذا؟ كنت سأخمن أنه سيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيدنا إبراهيم عليه السلام من سيكون ذلك الذي اختاره هذا رجل من ذريتك في آخر الأمم يقال له داود تفاجأت داود عليه السلام يعني بالطبع أنه رسول رائع ولكن من بين كل البشرية اختاره هو. هناك رسل آخرين لماذا لم يختار أحد منهم لماذا اختار داود عليه السلام بالذات سأخبركم بذلك في النهاية فنظر إليه وقال فزده من عمري أربعين سنة أحبه كثيرا وشعر بنوع من الصلة والرابط القوية بينه وبين داود عليه السلام فقال خذ من عمري الذي سأعيشه على الأرض أربعين سنة واعطيها له آدم عليه السلام كان سيعيش ألف سنة وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطي داود أربعين سنة منها قال إذا تكتب وتختم ولا تبدل بمعنى أن الله سبحانه استجاب لطلبه بأن يعطي داود أربعين عاما من عمر آدم لأنه ذكر في رواية أخرى للحديث أن آدم عليه السلام سأل ربه كم سيعيش داود عليه السلام فقيل له ستون عاما فقال يا رب أعطيه أربعون عاما أخرى دعه يعيش مئة عام فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال لم يبقى من عمري أربعون سنة؟ قال له ملك الموت ألم تعطيها ابنك داود؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فجحدت ذريته بمعنى أننا ورثنا عن أبينا آدم صفات بجكل ما من طبيعة البشر أن يرغبوا بالمزيد من الحياة وأن نعطى وننسى بأننا أعطينا نسي آدم فنسيت ذريته أخطأ آدم فأخطأت ذريته هذا لا يعني بأننا ولدنا في الخطايا والذنوب لكنه يعني بأن جزء من طبيعتنا كبشر بأننا ننسى وجزء من طبيعتنا هي غريزة البقاء بأننا نريد التمسك بهذه الحياة وجزء من طبيعتنا أننا نخطئ وتلك الطبيعة كانت جزء من طبيعة آدم عليه السلام هذا لم يجب حتى الآن سؤالنا لماذا اختار آدم داود عليه السلام بالطبع لا توجد هناك إجابة حاسمة ولكن أقرب إجابة وجدتها لذلك وقد استنتجتها من تلك الرابطة الجميلة بين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كله كلمة خليفة استخدمت فقط لشخصين آدم عليه السلام وداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لقب خليفة لم يستخدم أبدا مع أي, آخ مع أي أحد آخر في القرآن إلا مع آدم ودا وداود عليه السلام والآن نحن نتعلم بأنه حتى قبل أن نأتي إلى الأرض آدم عليه السلام رأى جميع البشرية وجذبه شخص ما وشعر بصلا بينهما ورغب بإعطائه أربعين سنة من عمره سبحان الله انظروا كيف صور القرآن هذا عندما قال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال الله سبحانه عن آدم إني جعل في الأرض خليفة تلك الرابطة كانت شيئا طبيعيا وكأن آدم عليه السلام شعر بأن داود سيكون خليفة وهذا يعني أن على طلبة القرآن الجدين أن يقوموا بدراسة تحليلية ومقارنة بين حياة داود عليه السلام والتوجيه الذي أعطي له وبين آدم عليه السلام ولن نقوم بفعل هذه الدراسة هنا لفهم مفهوم الخلافة بشكل كامل لأن هناك رابط بينهما رسمت منذ بداية الخلق الآن نتعلم أن الله عز وجل لم يعلم آدم الأسماء فقط بل علمه أيضا أوصاف الجميع فهو يعرف اسمي وصفاتي فهو أبونا ويعرف كل أبنائي ويعرف عنا الكثير وهذا جزء من تعليمه سبحان الله الآن يأخذ الله سبحانه ذلك البحر البشري ويضعهم أمام الملائكة ثم عرضهم على الملائكة آخر شيء قالته الملائكة كان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفيك الدماء فقال لهم الله لن أرسل خليفة واحد بل سأرسل كل هؤلاء فإذا كنتم تعتقدون أن وجود خليفة واحد مشكلة فانظروا إلى هؤلاء جميعهم هل يعرفون أسماء كل هؤلاء؟ لا من الذي علم أسماء البشر وصفاتهم لآدم؟ الله سبحانه ولم يعلمها للملائكة فنظر الملائكة لهذا فقال لهم الله سبحانه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في ادعائكم بأنه سيسفك الدماء ويقتل ويفسد وإلى آخره ولما لا تصفون لي صفات هؤلاء قالوا سبحانك أنت الكامل كأنهم يقولون يا الله لم نقصد أن نقول شيئا كفرين أو منتقصا لك بأي شكل من الأشكال وبالمناسبة عندما تقر بالنقص فيك أنتحنا حينها تقر بكمال الله سبحانه فالملائكة أقرت بنقص معرفتهم وكيف تقر أنت بنقص معرفتك بقولك سبحان الله هو إقرار بكمال الله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بمعنى أنك أنت من يعلم كل شيء لا نعلم أي شيء من أسماء هؤلاء وصفاتهم وأنت أيضا الحكيم بمعنى أن أي قرار اتخذته بأن تجعلهم خلفاء في الأرض نحن نعلم بأنه قرار حكيم نحن نقر مسبقا بالحكمة فيما تفعله حتى إن لم نكن نعلم تلك الحكمة بعد إنك أنت العليم الحكيم هذا هو سلوك المؤمن لنكمل باقي الآية الآن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فما الذي سيفعله آدم عليه السلام الآن؟ سيشير إليهم واحدا تلو الآخر وسيخبرهم بأسمه وصفاته لكل إنسان من البشر وسيقوم بذلك للملائكة سيعرف الملائكة عليهم هذه القائمة ستشمل فرعون ستشمل هتلر ستشمل قتل مجرمين، أناس ندعو النبوة والربوبية ستشمل كل أنواع الناس ولكن من ستشمل أيضا؟ ستشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وستشمل إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وسيعرفهم بكل تلك القائمة واحدا تلو الآخر لمن؟ للملائكة تعرفت الملائكة على البشرية الآن بالكامل فلما استخدمت لما هنا لأنها تستخدم للتراخي بمعنى عندما أخيرا انتهى من إخبارهم بأسمائهم وصفاتهم الآن الملائكة لاحظت شيئا ما لاحظت بأن هناك الكثير من الناس في القائمة كانت فيهم الصفات التي خافت منها الملائكة بالضبط ما الذي كانت تخافه الملائكة؟ أنهم سيفسدون في الأرض وسي... وسيسفكون الدماء وعندما تعرفوا على فرعون كان بالضبط كما توقعوا فبالتالي هم وجدوا تأكيدا لما قالوه ولكن عندما صادفوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام ونوح وزكريا ويحيى عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عندما رأوا أعظم الصالحين في العالم وعندما رأوا الفتح الذين آووا إلى الكهف عندما رأوا كل أولئك الناس الصالحين تعجبوا لم يكن ما قلناه صوابا بشكل كامل كان هناك أشخاص مفسدين جدا ولكن كان هناك أيضا أشخاص رائعين جدا الآن أثبت لهم أنهم مخطئون بسبب الاحتمالية التي يملكها البشر ورأوا أنه هناك احتمالات رائعة جدا رأوا صفات مذهلة فقال الله سبحانه ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الآن لماذا ذكر الله غيب السماوات والأرض كان يستطيع أن يقول إني أعلم بهم وأنتم لا تعلمون لكنه قال إني أعلم غيب السماوات والأرض لأنه كما علق الإمام الرازي وهذا جميل جدا وأخرون أيضا أن الإنسان مكون من شيئين الروح والجسد الروح التي في داخلهم من السماوات وهي سر من السماوات والتشكيل الجميل لأجسادهم من المادة الأرضية أي جزء منهم من الأرض إذا الإنسان هو سر الله المحفوظ غيب السماوات والأرض كشف أخيرا هذا الإنجاز العظيم لله سبحانه وتعالى وهو الإنسان أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي أنكم أظهرتم مخاوفكم وما كنتم تكتمون أي أعلم ما أخفيتموه أيضا ما الذي كانوا يخفونه؟ هذا سؤال مثير للإهتمام أحد الأشياء التي كانوا يخفونها هو أنهم أظهروا احتمالية أن يقوم البشر بفعل الشر ولكنهم لم يذكروا أبدا احتمالية أن يقوم هم البشر بالخير أيضا وعلى الرغم من أنهم عرفوا البشر وأن لديهم كلا الاحتمالين وهو فعل الخير أو الشر لكنهم ذكروا جانب الشر ولم يذكروا جانب الخير فأخفوا واحدا منهم وكان يمكن أن تستخدم لسبب مؤكد بمعنى أنني أعلم بالتأكيد ما تخفونهم لكن من المثير للإهتمام أيضا أن من بين رتب الملائكة كان هناك واحدا لم يكن ملك في الحقيقة وهو إبليس والله عز وجل وصف عن إبليس بأنه على الرغم من أنه أطاع الله قبل هذه الحادثة وكان هو الرئيس على الملائكة أخبرت القرآن عنه بأنه كان من الكافرين بمعنى أنه كان هكذا من قبل دائما كان دائما من الجاحدين كان دائما فيه كبر لكنه لم يظهره من قبل أبدا لكن بذرة الكبر كانت بداخله دائما والملائكة لا تعلم حتى بذلك لهذا استخدمت أعلم بمعنى أعلم أفضل منكم ما تظهرون وما تخفون أنتم لا تعلمون حتى من الذي تخفونه بينكم أنتم تخفون بينكم أكثر مخلوق متكبر في التاريخ ولا تعلمون بذلك حتى فقال الله سبحانه وما كنتم تكتمون حتى بعدما رأوا هذا العرض ورأوا أفضل البشرية كان واحدا بينهم لا يزال غير مقتنع. كل الملائكة اقتنعت الآن لكن واحد بينهم لا يزال غير مقتنع والله يلمح لذلك المخلوق غير المقتنع والله عز وجل يقول وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لهذا في الآية التالية مباشرة يظهر كل شيء بالتفصيل وتكتمل الصورة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كلمة إبليس ليست كلمة عربية لها أصل قبل العربية فيها اقتباس من الإغريقية والتغييرات التي طرأت عليها بالأسبانية يقولون ديابلو تعني الشيطان وبالتالي هناك أصل الكلمة قبل العربية وهو الاسم الفعلي لإبليس وستلاحظون أن الله عز وجل لم يقل شيطان بل قال إبليس في بعض المواضع الأخرى قال شيطان لكن هنا قال إبليس فما هو الفرق؟ الفرق أنه هنا ذكر اسم أبو البشر آدم عليه السلام وفي المقابل ذكر اسم أب أعداء البشرية إبليس فوضع الأبوين مقابل بعضهما آدم عليه السلام لديه ذرية وإبليس لديه ذرية ذرية إبليس تشمل الشياطين هو بنفسه شيطان وذريته تشمل الشياطين الأصلين والكيانين المتصارعين ذكر بالاسم الآن فالله سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هنا إن شاء الله قبل أن نخدم الدرس اليوم أريد أن أشارككم رأيا فيه خلاف وأنا مقتنع به ولا أمانع أن أشارككم إياه لأنني أرى الكثير من المميزات فيه وأنتم أحرار تماما في الرفض فهناك القليل فقط من الأشخاص من وجدوا أنفسهم مقتنعين برأيه ولكن سأشارككم مع سأشاركه معكم وأنتم أحرارا تماما في الرفض أو القبول. هناك مفهوم في الدراسات الإسلامية يسمى سجدة التكريم بمعنى أنه قبل الإسلام يمكنك أن تسجد لغير الله من باب التكريم والإحترام وعندما أمر الله عز وجل للملائكة بالسلود لآدم سجدوا من باب التكريم لأدم عليه السلام أو للإقرار بأن آدم عليه السلام سيكون لديه منزلة أعلى منهم واقترح البعض أيضا كما قال القرآن بأن الملائكة في خدمة الإنسان هناك ملائكة تسجل أعمالنا على سبيل المثال هناك ملائكة تسافر معنا هناك ملائكة تحرصنا كما في قوله سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حافظة والقرآن يصف لنا لاحقا عندما يموت المؤمن تأتي له الملائكة وتقول له نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالملائكة في خدمة البشر وهذا ما تشير إليه هذه السجدة المشكلة التي كانت لدي مع مفهوم سجدة التكريم هي فكرة السجود لغير الله عز وجل وقد ذكر هذا الأمر مرتين فقط في القرآن إحداهما كانت لآدم عليه السلام والأخرى كانت من قبل إخوة يوسف عليه السلام ووالديه في نهاية صورة يوسف سجدتان لغير الله وما وجدت صعوبة في استيعابه هو في الحقيقة اللام المذكورة هنا فعندما نقول اسجدوا لآدمة يمكن أن تكون هذه اللام نحويا لام التعليل والتي تجعل المعنى يكون اسجدوا ليس لآدم عليه السلام ولكن بسبب آدم عليه السلام مثال آخر في موضع آخر عندما رمى موسى عليه السلام العصا وتحولت إلى ثعبان ابتلع كل الثعابين المزيفة الأخرى ما الذي فعله الصحراء؟ سجدوا هل سجدوا للعصا أم بسبب العصا سجدوا بسبب العصا لأنهم أقروا بعظمة الله الفكرة هي أنه عندما يحدث شيء مذهل أمامك فإنك تسجد لله بسبب هذا الحدث نجد أنه عندما اجتمعت عائلة يوسف عليه السلام مجددا في نهاية الصورة فما يبدو أكثر منطقية بالنسبة لي أن أقول أنه بسبب هذا الشيء المذهل من تدبير وحكمة الله والموقف الذي وضعهم الله فيه بدلا من أن يسجدوا لأخاهم تواضعوا وسجدوا لله بسبب يوسف وليس له فالناس تسجد بسبب المعجزات وليس لها وازداد اقتناعي بهذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض بمعنى لله فقط يسجد من في السماوات ومن في الأرض واستخدام أسلوب الاختصاص جاء مقدما يشير إلى أن السجد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فقط وهذا الذي جعلني أمير لهذا الاتجاه أكثر هناك أيضا حقيقة أنه عندما نسجد فإننا نسجد في اتجاه الكعبة والكعبة بنيت بواسطة إبراهيم عليه السلام، فالأساسات رفيعة أولا بواسطة آدم عليه السلام، ثم بنيت مجددا بواسطة إبراهيم عليه السلام. وما هو الهدف من بناء الكعبة؟ أن طهروا بيت للطائفين والعاكفين والركع السدود فإبراهيم عليه السلام بنى ذلك البيت حتى يسجد الناس لله فقط. وإبراهيم الآن لديه ابنان إسماعيل وإسحاق، وقد علمهما إبراهيم عليه السلام الإسلام. وإسحاق علم الإسلام ليعقوب ابنه ويعقوب علم يوسف عليه السلام وإسلامهم جميعا هو إسلام من في البداية إسلام أبوهم إبراهيم والذي بنى الكعبة بهدف السجود لله عز وجل ومن ذريته يوسف ويعقوب عليهما السلام ونجد أنه حتى عندما كان يوسف في السجن فقد أشير إلى حقيقة أنه يتبع دين آبائه بدءا من إبراهيم فكان من الصعب علي جدا تخيل أن الدين الذي يؤكد أن السرود لله وحده فقط توجها إلى الكعبة يمكن أن يسمح بالسرود لأي أحد آخر ولا أرى أن هذا التفسير فيه أي مشكلة لأنه لا يوجد هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا آية عن سجدة التكريم بل كل الأمر أنه تفسير نحوي بأن السجدة كانت لهما لآدم أو يوسف ولكن قلبي يميل إلى التفسير الذي يقول بأن السرد كانت بسببهما وليس لهما، وهذا التفسير يحافظ على كرامت ومكانة السلود العظيمة. ولم يكن الأمر أن الله فجأة أوعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أبناء فصاعدا السلود لله سبحانه فقط. السلود يبلي من البداية بأنه أمر من العبادات العظيمة لله سبحانه وتعالى. وإذا تابعتم مواضع السردات في القرآن ستلاحظون أنها تكون في أكثر المواضع المذهلة والتي يكون فيها البشر في قمة التواضع لله سبحانه وعندما خلق الله سبحانه هذا المخلوق العظيم الإنسان أمر الملائكة بالسدود في ذلك الموقف أين هؤلاء الملائكة الذين يتحدث الله عنهم؟ هؤلاء هم الملائكة الذين يحملون عرش الله سبحانه هؤلاء هم الملائكة الأقرب إلى الله سبحانه الكرام البررة والآن خلق الله سبحانه هذا الإنسان آدم عليه السلام والله سبحانه فخور جدا بهذا المخلوق وأراد الله سبحانه أقرب الملائكة إليه أن تقر بعظمة هذا الخلق كثيرا حتى قال البعض بأن جميع الملائكة أيا كانت المهام التي يفعلونها أميروا بأن يقعوا له ساجدين أعلنوا عظمة الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الإنسان الذي خلقه فكل أولئك الملائكة الذين كانوا منشغلين بكل أنواع الأعمال التي كلفهم الله بها وبأعدادهم الكثيرة جميعهم سجدوا بسبب عظمة الله التي ظهرت في خلقه لآدم عليه السلام في خلق الإنسان هذا أمر مذهل يجب أن نستوعبه وهو الشرف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان لأن الله سبحانه لا يأمر بالسجود الأشياء الصغيرة والناس لا تسجد الأمور بسيطة فتخيلوا مدى الشرف والنبل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى أمر جميع الملائكة بالسلوك بسببه. والآن راندوا الأمر نحن البشر. بعضكم يشاهدنا أو يسمعنا الآن على الهواتف النقالة في المنزل أو على المكاتب أو من خلال الكمبيوترات المحمولة وغيرها. وأنتم هنا تشاهدون وتسمعون الدرس في المسجد. إذن ف الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرات عظيمة. أولها كانت قدرته على التعلم. وماذا فعلنا بهذه قدرة على التعلم؟ وضعنا علامات الإعجاب والتعليقات على فيديوهات سخيفة ماذا فعلنا بهذه القدرة على التعلم؟ عدا كسب بعض الكؤوس على العاب البلاي ستيشن حتى نحصل على أعلى نقاط على الإنترنت؟ ماذا فعلنا بهذا العقل الذي أعطان الله سبحانه إياه؟ وهذه التسهيلات التي أعطان الله إياها سبحانه وهذا القلب الذي أعطان الله إياه؟ لقد أهدرنا الكثير منها حتى غرقنا في الترفيه وفي اللهو، ولم نفكر في الدورة الذي وضعنا لأجله على هذه الأرض أنا لست ضد الترفيه ولكن هناك شيء اسمه المبالغة والإفراط وعندما تبالغ وتفرد في الترفيه والله فإنك تقتل هذا العقل الجميل وهذه الهدية المذهلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها عندما تهدرها على الترفيه واللعب فهذه أكبر مأساة هذا المخلوق القادر على التعلم والذي تعلم كثيرا حتى أبهر الملائكة الآن كل ما يتعلمه هو أمور لا نفع منها والسبب الوحيد الذي يتعلم لأجله هو أن يحصل على المزيد من المال نحن لم نأتي إلى هذه الأرض لنتعلم كيفية الحصول على مزيد من المال أتينا إلى هذه الأرض لنتعلم أن نجعل هذا العالم مكانا أفضل ولنتعلم كيف نرضي ربنا ونعيد تواصلنا مع الله سبحانه وتعالى لهذا جئنا إلى هذه الأرض واستعمركم فيها الله سبحانه وتعالى قال بأنه وضعنا على هذه الأرض ويريدنا أن نعمر فيها ونبني يريدنا أن نطور فيها هذا هو الهدف من البشر وأنا أقول هذا خاصة للشباب لديكم عقول شابة نقية حققوا وصية وميراث آدم عليه السلام اشغلوا عقولكم بالعمل لا تقللوا من عقولكم هذا العقل شيء مذهل الإمام راغب الأصفهاني في أول تعليق له عن العقل قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل احترموا هذا العقل هذا ما يجعلنا في هذا المنصب الرفيع لننطلق وهي قدرتنا على التعلم أعطينا مستوى أعلى من الملائكة وأعطينا مستوى يتخطى جبريل عليه السلام وهذا أمر يجب التفكير فيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستحقين لهذا الشرف الذي أعطانا إياه وأن لا يجعلنا ننسى أننا لسنا تافهين وأن حياتنا ليست تافهة وعديمة الجدوى وأن نعلم أننا مكرمين عند الله سبحانه وتعالى وهذا ما سأختم به وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وقد قال لنا من قبل ولقد كرمنا بني آدم قبل أن نأتي حتى إلى هذه الأرض كرمنا الله سبحانه وتعالى وكرمك بطريقة تجعل من غير المهم أبدا من يسخر منك أو يهينك أو يسخر من بدانتك أو قصر قامتك أو قبحك أو من كونك حتى مسلما أيا كان فأنت قد كرمت في أعلى السماوات مسبقا ولا يمكن لأي أحد أن يأخذ ذلك منك خاصة عندما تحمل في قلبك لا إله إلا الله أسأل الله عز وجل أن يبقينا من أهل الكرامة والشرف بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته